صلاوات صلاوات صادق بدعني انا صادق بدعني انا صادق بدعني انا صلاوات صلاوات صادق نور الهدى علينا من حدر ومن فاطمه وهادينا وهادينا هذا الشهر هديه محمد نور محمد نورا لاحق لينا بالافراح بالافراح يا زهره بتهادينا بالافراح بالافراح يا زهره جل والي شحنورة. شحنوره عطر الامام عطر المعمورة. المعموره اخلاق اخلاق النبي مشهوره النبي الكرم والجود هاي الصوره هالاوراد هالاوراد فتحت لجل والينا هالاوراد هالاوراد فتحت لجل والينا ومدينة ازهر بانواره من فاطمة البضعة تحط ازهاره قش الورد للصادق وانصاره صفقه هلاهل والفرح بدياره هلاهل هلاهل لبن النبي هادينه هلاهل هلاهل لبن النبي هادينه yana ana ana wan ana wan tusadifak anni ya ana haflat farah bism al اورادنا نرجس بالحفل قشوها واهل العبل ام الحسن هنوها تهاني تهاني للمرتضى وهادينا تهاني تهاني للمرتضى وهادينا كون بمثل هاليله احنا جواره البقيع بها المسى زواره نعلق شموع الفرح من انواره تدخل مضي في الجود كل خطاره هالانوار هالانوار وكل فخر تهدينا هالانوار هالانوار وبكل فخر تهدينا صدقت عني انا